كل أمة جعلنا من سكنهم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 ان لم ينزل بسلطان وما ليس لهم بعلم وما للظالمين من ونصير وإذا تثنى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المُكَر إكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأُنبِّئكم بشرّ من ذرّكم أننا رُوعدنا الله الذين كفروا كفروا وبئس المصير يا أيها الناس طلب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا يا ايها الذين امنوا اركعوا وَاْعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج بل تأبئكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكونوا رسول شهدا عليكم وتكونوا شهداء وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية <تصفيق> زوروا موقعنا <مقاعدة> على www.ملامح <تصفيق> ذكر خير المساله وخير الدعاء وخير النجاة